أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 والذين نزل من السماء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 شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباد على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم وقت قَالَ قال أولوجئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلت به كافرون فاتقمنا منهم فوخر كيف كان عاقبة المكذبين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 بل ما دعتها أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون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 فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أمه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 هَوَ وَاتَّبَعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قال إنكم ما كثون لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُ أَمْ رَمُ فَإِنَّا مُبَرِّمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ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 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله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 من خلقهم لا يقولن الله فإن يأفتون وقيله يا رب إنها أولئك قوم لا يؤمنون فأصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون